الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين وإذا المتقون تجري من تحتها لنهار من تحتها لنهار رؤلها دائم وظلها تلك حقوق لفضيله بما محمد Li أو نتوفينك na ولا صغر سلام One, two, أَلَمْ يَاجِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ طَوْمِنُونَ